حسن كجورد حديث حسن معين كجديد وما لا جرّك عنه علم الحديث ذبرجية الترمذي أصل في معرفة في معرفة الحديث الحسن. قال يعني قال ابن الصلاح في علوم الحديث وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. وهو الذي نوه بذكره يعني نوه يعني فخما يعني زوربا يخي في هذا او زوربا في كدوة كتابك ترمذيه على اصلا لحديثي حسن بو لبرو لا ايكيك لو كسانيك المتقدمين او يكدو كم هيوكو او او ان دا مصطلحي حسن يعني حسن صحيح يعني حسن غريب يعني امثال او اصلاحان بكار ويوجد في كلام غيره من مشايخه وغير كلام تلمذيش دا هيا لمشايخه تلمذيه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار خضني النبي نبي الله يعني متفردا بيش اوكاس نبوه ياندوه اوكاس نبوه لكن اوكيك اللوانا كزور جوالبكاري هنا لا حاشيك قال تعبير المؤلف هنا يوهم أن تلمذية من تلاميذ أحمد بن هنبل قال لقصة كان يا عبارتك أو أغيانتك أحمد شيخي ترمذي بيت وليس كذلك أحمد شيخي ترمذي نيا فإنه لم يلق أحمد ولم يروي عنه أحمد محمد شاكر وعالت قال لي لم يلقى أحمد ولم يروي عنه وإن كان من طبقة تلاميذ احمد الكبار كالبخاري حتى نتلم ذي لطبقي بخاري ولطبقي شباب تلاميذ أحمد وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا وروى عن شيوخ شيوخ من طبقة أحمد إلا كان شيخك وروايتك أو شيخانة من ما إمام أحمد يعني ممكن لم حيثية وبيت ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد يعني أحمد لطبقي مشايخة كاني شيئة مشايخة كاني ترمذية ينأخل شيخي مي مباشر وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا وروى عن شيوخ من طبقة أحمد أيضا وعبارة ابن الصلاح الصلاحنا أجود إذ قال ويوجد في متسرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله يعني من كلام بعض مشايخه يعني مشايخ ك الترمذي والطبقة التي قبله طبقته تيش أويه وكو أحمد وكو بخاري وغيرهما ابو داود من مضان الحديث الحسن وسنن أبي داود يك كنده وكبانه كم شويني حديث حسن مضان يعني مضان جمع مضنيه جمع مضيمناه مضيناه مضن هذا الشيء اخذته هو كانوا مغننيه يعني ها مقمنيه مفعله مفعله جمع كيت مضان مفاعل مضان يعني شو نك كشوني حديثي حسن قالوا من مضانه سنني أبي داود ابن صلاح عليه كثير لو شناني كحديثي حسنية يا سنني أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح روينا يعني ابن صلاح عليه بسندي خم حتى هو أبو داوود لي والروايات مكذوا أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ذكرت الصحيح عن الحديث الصحيح لذاته وما يشبهه ويقاربه يعني صحيح شن روايات مكذوا ومزيج لا صحيح يعني الحسن وما يشبهه ويقاربه الحسن وما كان فيه وهن شديد بينته وما كان فيه وهن شديد بين يعني الحليف الضعيف بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ق بعضها صح من بعض بل هرشك هرشك بزنك دبي هرشك كيش من سرناو تبي فهو صالح فهو صالح وبعضها أصح من بعض هو شين حديث شين حديثي, حديثي حسن قال وروي عنه ابن صلاح عليه وروي عنه يعني عن عن أبي داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه يعني كم حديث كاذب يأتي كأصح ما ما في هذا الباب أو هنا قلت ويروى عنه حافظ كثير ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن هاتشي كيشيتش من ثلين أوت أو حسن لا حشتهت وعلى فرق بين قوله صالح أي للاستشهاد والاعتبار وبين قوله حسن ولم أرد تصريح بلغة حسن من كلامه، وقارن بالنكت على ابن الصلاح. أم حقيقة ألا شيء على فرقه لبين مصطلح صالح لقال مصطلح حسن. مصطلح صالح لقال مصطلح حسن فرقانها. تنفع صالح بوشيا بواستشهاد بواعترار. أما حسن حكم السند خدي سندك. خودي سنة ده كا، بلن أكريه كسيك، كسيك بسنة ده صالح، ما بس في إشي حسن بيت، بو، ثم كصالح، مرجني صالح للاعتبار لل للم لل للإستشهاد والاعتبار بيه، مرجني، يعني كسيك أقرب بقول صالح يعني بنفسه صالح يعني حسن، لروي إطلاق عباراته أكليت. ووادي علي وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض أكثر ضعيف جنبها الحسن دل. أما أقد ضعيف كشبت أو ضعيف شيء ضعيف يسير يعني فيه ضعف يسير وقلت يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن يعني حضب كثير لعبارة كوادي على صالح للي أبو داود يعني شيء يعني حسن وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح أقول شيء ألي رواية كده وكهات شيء لي بيدنك بمحسنة يعني او صالح شيء حسنا حالة الله شيء الله صالح لقل صالح لقل حسنة فرق عنها صالح هو يكبو استشهاد وإعتبار بكار ذيت مشهادية عالية حالة يعني شاكرا مشاكل نيه مش مش ني والله اعلم باشا قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته ولا نص على صحته احد فهو حسن عند أبي داود ابن الصلاح على شيء على هذا الشيء لكتاب يسنني أبي داود ببيني. مطلخا مطلقا الشيء لسر نوث وليس في واحد النص صحيح أولا بخاري ومسلمي جنهاته كنت يجنيه تبير صحيح ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود اولا لاي أبو داود حسنا ابن صلاح أم تخريجي لسر قولي كي ام أم تخريجي لسر قولي أبو داود كي كدوى بو تنكالي روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه هو يقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته أو شيء ضعيف بيت بينه وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ابن صلاح وقت يشتوا وقت يشتوا هر شيء صحيح بيه قصيك ذو لسري هر شيء ضعيف بيه لسري قصيك ذوه هر شيء قصيناك ذوه فهو حسن ام محققك حبابتك أنا أخير فرق بين قوله صالح إلى آخره عليها أملها زمنية فما وجدناه في كتابه مذكور مطلقا وليس في واحد صحيح ولا نص على صحته أحد فهو حسن قالوا يعني هاتي تنوت بيت أو هاتي بيت حسن بيت أكريت شيش بيت أكريت ضعيف يش بيت بلام صالح للاعتبار و للاستشهاد لأنه قسكر له وجه قسكر وجه بس ابن صلاح واتين من ابن صلاح واتين قيشتوه كهد شيك بيتا أو حسنه قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى يعني لا أبو داود لا سلسلة مني أبي داود روايات زورا ويوجد في بعضها يعني نسخ أبو داود كان نسخيهن وكحافظة الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا يعني كات السنن أبي داود نقو كلاوا بشان رواية نقو كلاوا ويوجد في بعضها لأن ذا رواية كانت شيئتو في بعضها من الكلام لأن ذا رواية كانت قصاهاتو بل والأحاديث ما ليس في الأخرى لأن ذا رواية كانت يعني لا يوجد حديث لا ذا رواية ولي أبي عبيد الأجرري عنه أسئلة في الجرح والتعديل. الأجرري يعني سؤالاتها. نصيحة كتب شو كله رهيب يا أبزان. كتب كتب شو كلام الكيكة. ولأبي عبيد الأجرري عنه أسئلة في الجرح والتعديل في والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله ما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقض له يعني أم عباري كعلي فقوله ما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط يان مطلقا كاملا لسننكيه هر شيء بيدن بيلي او حسنا ينهد شيء لحديثي تر هر شيء لحديثي تر كبدن بيلي شيء او حسنا الله امام مسالهك هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له لا حشكه حدك فائيلي هنا قال العراقي وهو كلام عجيب وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح يعني عراقي الله يامقصيش السيده لادويه اول ابن صلاح وعلا الله هاتشيك للسنن ابي داود نذي لابقالي مسند لسنن ابي داود هاتب وكسيش نيوتي بس صحيحه لسنن ابي داود او حسنه لادويه امقصي بن صلاح بوتي يعني بوتريت وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط يا المطلقه وهذا كلام يعني وهو كلام عجيب وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح إنما بان الحسن سنن ابي داود فكيف يختمل حمل كلامي على الإطلاق في السنن وغيرها بوتيق فكيف بالمطلقه وبالسنن وبغير السنن اش وكذلك لفظ ابي داود صريح فيه فانه قال ذكرت في كتاب هذا الصحيحه لكتاب كمذا للسنن كمذا باشي صحيح كذا والى اخره يعني ما بس في السنن ما بس في كتابه كما كتابي سنن وأما قول ابن وأما قول ابن واما قول ابن كثير من ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه ان اراد به انه ضعف حديثا ورجال في سؤالات الاجري وسكت عليها في السنن قال قوله ابن كثير كباساك على هند كسهم يعني هم حديث هم من هاتون. كامامي كامام ابو داوود تضعيف كدون لو في كامامي كامام الاجوري كذيلي بالام للسنن جدا لي بيدنقا لا اللي ليديا دانقا يعني حسنة طبعا سؤالاتي آزرري كدرتي لها أبو داود هندي احاديث هندي رجال تضعيفك باش يتسبق في كام كين بقصي سننكي بكين كسكت عن أحاديث ينبق سؤالاتي آزرري كالجواب كجواب هندي ذاته و رجال ذاته عراقي الله يد فلأ يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدا. يعني لازمية أجل السؤالات أجريها تبي كسر تضعيف كلامي. يعني حديث يعني كسر تضعيف كلامي أن يكون الضعف شديدا أو او تضعيف تضعيف في شديد بذ بوحدثين بوشخصة فإنه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو. لبرشي لبرقوا حندق بعض هيا لسنا كيدا أبو داوذي بيدن جبيته ليدن جبيته لبعض فك بعضك هي سيرة أقرب أو سند ضعيفة لعد سنة دي كترها كهاتو بيتتشي بتحسن كما ذكره هو نعم إن ذكر في نعم إن ذكر في السوالات أحاديث أو رجالا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد يعني نقد متجه هو راح بجيه يشي الله على راقي على اجريه حديثك يا كيان كان حديثك يعني كان كسكي هنا بيت جا بيده توقع باسيكي شديدي كذا بابا النسون ليبدن بي ب بيت اوا وارده اعتراضك واردو شنو خويتي ويحتاج حينئذ إلى جواب الله أعلم. أمقسي إراقبه. أحمد محمد شاكر نقل إياك. أقول إسقسي خويتي. الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح. الله الظاهر دواديا حافظ عراقي لقسيب كثير تنجي شوكة خوي على وجهه الصحيح. فان ابن صلاح يحكم بحسن الاحاديث التي سكت عنها ابو داود فان ابن صلاح عليه هذا الحديث ابو داود لي بيدن بيت اوتشي حديثك حسنا ولعله سكت عن احاديث في السنن وضعفها في شيء من اقواله الاخرى رمله ونيه حديثك لي بيدن بيت ظلام لهامدك اقوالي تليا لشوني تلا طبعي في كذبة كإجاباته للآزر في الجرح والتعليل والتصحيح والتعليل كوابو فلا يصح إذن أن يكون ما سكد عنه في السنن وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنا بل يكون عنده ضعيف كوابو هاتشي لا السنن لي بيدان بوبي طبعا ت كي ضعيف في كذبة يعني أو حديث للاي أبو داود حديثك هي ضعيفة. ناسوا يبغون هذا الحديث عنده حسن. أتوانى يبغون لك سيرقية بحسن ديناوي. ينبدن بلي. بلى شو إنك تضعف حديثك يعني حديثك عبرة تضعفك ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلان ابن الصلاح. واعتراض ابن الطواع صحيح واضح. واضح. وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباع لقاعدته التي سار عليها. من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسر على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين. يعني أحمد محمد شاكر الله السبب هو كاري قولك ابن صلاح كان كاري كا بلغ هذا الشيء لأبوداو دسوني أبي داود هاتوا عتو وليبيا دنجة حسنة أصله ويليكس دوا هايدي ويليكس دوا باور رواية بن صلاح متأخرين بويني اجتهاب كان لتصحيح والتضعيف حديث لقاعدته التي تارى عليها من أنه لا يجوز المتأخرين التجاسب على الحكم بصحه حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أعمة الحديثي أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى. لذلك اشتغل ردي أماندا والتواء. مسألي يعني نبوني اجتهاد لحديثه. اشتكي مرضدة أكو أحمد محمد شكر الله. بويا مسألي اجتهاد شو نفقه هي لحديثه؟ تصحيح وضعيف دعنا خده. بمقتايها بحاشكين شيخ أحمد محمد شاكر كتاب المصابيح للبغوي قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو الصلاح خاص لا يعرف إلا له قال يعني قال ابن الصلاح وما يذكره البغاوية او بغاوية كثير مصابيه باسي أكاد كا صحيح بس تنها بريتيالة شي بخاري مسلم روايتين كالبيت يعني شي كان غير بخاري مسلم يابا اتفاق يان بتاك بإفراد غيري أوانها من حديثي حسنة وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي والأشباه ما هاتشي كوكو مرتبي أبو داود والتلمذي هيا فهو صلاح خاص أما اصطلاح كتابة بغوي خويتي لا يعرف إلا له كالسي ترشتوان عليه وقد أنكر عليه النووي ذلك ما من نووي إنكاريوي كذلس البغوي لما في بعضها من الأحاديث لما في بعضها من الأحاديث المنكرة كما أبو داود ترمذيو وحن لو لك تبعني كأنباس على حديثك أنا حسنة أحاديثي منكرة أنت يعني لم أجل حديثك لأبيت شي بيت حسن به. إمامي البغوي وكو الشيخ أحمد محمد الشاكل لحاشي كي هو الحافظ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مات سنة ستة عشر وخمسمائة عن نحو ثمانين سنة اشتاصل ثماني كدوة لصالف ينصد شانزي كوتي وفاتي كدوة وله ترجمة في تذكرة الحفاظ لأن الإمام الذهبي وكتابه المشار إليه هو هنا هو مصابيح السنة تاتي كباسي مصابيحك هو مصابيح, مصابيح السنة عني العلماء بشرح يعني اهتم العلماء بشرحه علماء بايا بشرح مصابيح دا على الرغم مما فيه من الإصطلاح غير الجيد هذا شنير شندين إصطلاحي تيا ك باشنيا الذي انكره عليه النووي وغيره وقال العراقي اجاب بعضهم عن هذا الإراد، يعني عن هذا الانتقاد بان البغويه بين في كتابه المصابيح عند كل حديث كونه صحيحا او حسنا او غريبا فلا يرد عليه ذلك حدثاتنا دفاعا كذلك ولا لا بغوي لحاشكله خالوا لعله يشير إلى ابن الملقن فإن هذا هو عين جوابه كما هو في كما في المقنع أجاب بعضهم عن هذا الإيراد أم انتقاديا جواب دعوته أم انتقادا لا كنواوي إجريلي اللهبي أن البغوي بين في كتابه في المصابيح عند كل حديث كونه صحيح هل حديثك لنماصابيح هناد وتويتيه واحد صحيحه يعني حسين يعني حسنه يعني غريبة كوابو ايش انتقاد رخ ميغنات نايته سر بغوي قلت وما ذكره هذا المجيب عن البغوي قلت يعني عراقي وما ذكره هذا المجيب عن البغوي يعني ابن ملقلمه بس من انه يذكر عقب كل حديث كونه صحيحا أو حسنا او غريبا ليس كذلك ما يبغى يواهينك دواء لسر حديثك صحيح بولا صحيح, صحيح حسن بولا صحيح حسن او غريب بولا غريب فانه لا يبين الصحيح من الحسن فيما اورده من السنن هالحديثه جهنميه رويناكات وإنما يسكت عليها وانما يبين الغريب غالبا زوجها غريبه كان ولا غريبه وقد يبين الضعيف الضعيف كانش بيان أكاد إن الضعيف بيان أكاد عندك جاد وغريب الشيكات بيان أكاد أما حسن نعم وكذلك قال في خطبة كتابه لمقدم كيدا عليه وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه انتهى يعني كلامي عراقي وتعبوه تابو أحمد محمد شاكر فالإراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن أو نقديك لتربغيه يا هيا أو نقدك لتريه هي هيا هيا باقيا حديث صحيح لجله حسنتك الله وكذوه لمصابيح وكأنه سكت عن بان ذلك لاشتراكه معك سلام لاشتراكه ما في الاحتجاج بويا صحيح وحسن جاءك وتوه لا بد وحدا كان مقبولا هم صحيح هم حسن مقبولا بوجه انكذوتا مساليك تذكيرك افرم الصحه الاسنادي لا يلزم منها صحه الحديث حديثك اجل سندك صحيح بو مرجني حديثك تشيده صحيح بث صحه الاسناد لا يلزم منها صحه الحديث في عكسنا دكيش زاهر نجم شلاكي كندا بلونشيا لون الشافي لوني مارلبي سحت لسنادى لايات زمومين ها سحتل هادي وكتون سحتل هادي لالزمومين هو سحتلسناد هاديكي ومانس صحة بلون سندكيشيا ها سندى وعيف سندكي هي بلون جاي و هايس سندكا صحيح سندكا و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بلان اكلت شي بيت اكلت او ما تنمت شي ضعيف بيت تنك ظاهر المتصر متصل ويش مشكلة لك يعني بلان شاذة معللة باوش شواب اقول ان شاء الله نمني لسر باسا قال يعني قال ابن الصلاح في علوم الحديث والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن السنده هي واهرا تماشيكي هيشكي كي يعني شروط اتصاله، ورواته ضبطه، عم هي بلعم هل هيش ذا ابي اجا لي بيه ما كوشا زين معلل بيت والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد طبعا الاسناد يعني اسناد المع الاسناد المعين اسمثال للسنده كامل نكم بكنا قاعده همقى عيداً يعني بالله انشي الحكم بالصحة او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن يعني كوابه اقسم بالسند بالسند نزاين كام حديثة صحيحة كام متنة صحيحة ايباش اقل حديث سندك صحيح بو يتلقوا شي صحيح اهنية او باسي السنده اكين بون امنا السنده اقل كان بينها اقل صحيح ايش بيت لو انيا مخالفه هبل لگل چی لگو سند کی تدا لگل متن چی تدا بو یہ مزنی صحيح اگر سندکان صحیح بو حموجعد سندکان صحیح بو اوا او حمو او ایکوا روایت کر او بو سندہ چی بیت حمو او ایکوا روایت ت ول مت بو سندہ صحیح بیت لو چی ام متن ک بم سند روایت ایکی أمس سند مخالف بقى شذوذته يعني علية كذا بوي لبرقى هم هم موجاريك هميمشام مجاني بس سندك لو سندك كان ك الصحيح ده يترى هم مو أو يك بس سند الروايات كذا ببي تشي بس إذ قد يكون شاذا أو معللا كابو بسندك ترى أزاني نمونا مثاله زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب نمنيك ما نهي سخاوي لفتح المغيث نقلي كدو لسلي بن سم زيادة يوم عرفة زيادة يوم عرفة في حديث لابين قوسيا أيام تشريق أيام أكل وشرب أيام تشريق أيام أكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما وإنما جاء بها موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر كما اشار إليه كما اشار إليه ابن عبد البر كما اشار إليه ابن عبد البر من لا يقوم نسيماً لفتح المغيث نقلم كدوا النقل عن فتح المغيث للسخاوي مجلده يقلع طرد وصد وهجده او حديثي كان معروفاً لها مطرق كاني وشيا أيام التشريقي أيام, أيام اكل وشرب موساي كري علي كري رباح أم موسى ناوى حاتوا عليه أيام, أيام التشريق أيام التشريق وعرفه عرفيك زياد كدو لقل أيام التشريق يومي عرفيك ش زياد كدوى حديثي عقبي كوري عمره أتشي دناوها موسى اجري أقري ايام أيام ايام أيام أكل وشرف عرفي تانية طبعا للروايي للرواي موسى كوري علي كوري رضاه عن أبيه عن عقبة <تصفيق> عليكم السلام ورحمة, الله. السلام ورحمة الله عن عقبة بن عامر بخيره لك سيلك الروايكي هاتوا يوم عرفة يوم عرفة هاتوا بويا اقدلاتي السنة دكيش سنة دكيش مشكليكي تانية السنة دكي لا روي رواتوا لا روي روات كشنية ومثقاته، اتصاله، هم, هم شروطه كيه فقط مخالفه لايهم طرقه كانو اشتواناته، يوم عرفة نهاته هل ايامو تشريقات ايامو تشريق، ايامو اكل وشرب طبعا لا شي هاتوا، لقل ايامو تشريقه شي شي هاتوا يوم عرفة كابول ليراق سكيان رازل شو محدثين علينا، والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد يعني بعينه سنده كوي لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن سنده كمشكلين بالان أي, اي اول لفظ زياده ولا جده إذ قد يكون شاذدا وكمنيكي واسمك او معللا ان جبرك تري هنا قول قول الترمذي حديث حسن صحيح الترمذي كاتب حديثه الله حسن صحيح معناه قال يعني قال ابن الصلاح حفظ ابن كثير الله قال يعني قال ابن الصلاح وأما قول الترمذي قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل مشكلة يعني فيه اشكال لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعدل كيشتش يا بودمان لايحافظ ابن كثير حافظ ابن كثير هل أصلا نيبيني وتعريفكي الترمذي وكذا سكان في شباسم كتر تعريفكي ترمذي نبي نيوك ترمذي حديثي كي هيا تعريفي كي هيا لكتاب العلال وباسي حسن بشيوازي كتابتي أكبر بو يعله نيوان حسن صحيح مشكلة بو بأن الجمع بينهما في حديث واحد حديثك يا حسن يا نشيا يا صحيح حسنهم صحيح متعذر لكن متعذرين فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح هل يقول علماء الله كاتب المدي الله صحيح يعني دو سندي هيا سندي كان حسن وسندي كان صحيحة وأميكك لإحتمالك قلت حافظ بن كثير الله وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث وهذا هذا يعني أقلب الله دو سندي هيا حسن صحيح الله أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه الله اگر أقرب... الله كلام الترمذي ما بس في حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار السند الله بين جاري واحد يا خوي الله اما حديثك حسن صحيح وغريب الغريب يعني بسناد واحد كابو ما مشكله لا نعرفه الا من هذا الوجه الله ابو اماني أو حافظ بنت كثير معزورة والله ما علم بوشى لبدأ الحديث حسن مطلقا لقيت المذيع بديتيه لا دو طريق ضعيف بعضفكي يسير بيت رأيت أنا متهم بالكذب والشاهد معلن نبيت وطريقك تيجي هابت أبيت حديثي حسن. اما أقوتي حسن صحيح حسن صحيح أو أكيد حسن او صحيح عند المجتهد مجتهد للمجتهدين الله حسن او صحيح بو يكنا ناكدت ها حكم حسن بدا ين صحيح بدا بو ين باعتبار دو سند بو بو حسن ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن هندك العلماء عليه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد وفي هذا نظر ايضا الله أجر اللهم حسنا بفي صحيح باعتبار الإسناد أما إجنا ظليت يا فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم الله أجر بل حديثك حسن بفي مثنك وصحيح شبا اعتبار سندك الله ما نظريت يا ما من نقشيت فإنه يقول في, في فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. ولهندك أحاديث ذا قصي وأكاد بس بسي بهش بس بسي جهنم يعني في العقيدة وفي الحدود والقصاص لباسي أحكام ده لباسي بتابد حدود وقصاص ده دا ونحو ذلك يعني من الأحكام. علم قصي حافظ بن كثير إشارات الكتابة. إلى أن الحسن لا يقبل في وصف جهنم والجنة وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك شرط كتاب يعني أجر حديثك حسن بيت حديثك حسن ب إلا بس الجهر ناقلة بس بس الجهنم ناقلة بس حدود وقصاص ناقلة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 كن جاري وحيا تلمذي بحديثك الله حسن صحيح أو حديث حسن صحيح يا ناويتي لمسائل العقيده يا لمسائل حدود احكام ده لا حاشا كلامي شاكرني نعم باشا كان ألبانياً شاكرتش هيك أبو واش نستري باش كأبو أبيش قبولناكات نقبوليكا باعتبار سندين نقبوليكا باعتبار المتن والسند الله والذي يظهر لي حافظ ابن كثير هو الذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة قال لي اوي كامن بومدر اكوية لصنيعي تلمذي اوي كم يعني تشيد يا اكا تضمين اكاد تشريب اكاد يعني كون بلي تيك الي اكاد كاللي يشرب لحاشي رده العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم الله أويك الله يبغى مدرك وتوه اشتكي دليل ثرنيا يعني تجيبه نمنا يشرب الحكم بالصحة يعني حديثك حسنة يعني جنب رئيس حسنة وصحيحش يعني اشتكي تشربه معنى معنى تشربه معنى آخر او هذا هو هو هو صحيح يعني اما الله هو هو زوليني هو زوليني ضني هو هو بيت كالصحيح اما هو هو هو معناي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حسن قول صحيح يا أراقي رديك الدواء أراقي رديك الظلام شاكرا بوتي أقول لماذا لا يقبل قوله ويستساغ والمسألة في اصلها اجتهادية بوتي لماذا قبولنا كذلك؟ أسألك مسألة اجتهادية حسن صحيح يكي الله باعتبار إسنادين يكي الله باعتبار متن وسند يكي شريك في الله باقصك أميش جاي وكي مباب أعلم وقال الشيخ محمد بخبطة وقال الشيخ محمد بخبطة أولا محمد لذا يواعي خيامه أقول لماذا لا يقبله لا لا لا شكرا بخير نوا. أو يشافرهم فأقول لقول لماذا لا يقبل قوله؟ كيني كيني هذه كي؟ لا هذا شيء شيء الشيخ أحمد محمد شاكر الخيني لا يوني الشيخ أحمد محمد شاكر عليه بوتي حافظ بن كثيري شلبره مسألة شيء الشهادية لماذا لا يقول قوله ويستساغ والمسألة في أصلها اجتهادية وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا معلقا أو لا أولئي وهي أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح شيء أم مشكليب أم عالم لمدرس كدوى جعلهم الحسن قسيم الصحيح يعني حسنيا كدولته بشيكي سربخو شون حسن حس صحيح بشرك ضعيف بشرك حسن يشان كدولته بشر كتابة فورد عليهم وصف التلميذ بحديث واحد بأنه حسن صحيح بوينارشار بل حديث حسن هم أكله صحيح بهم أكله شيش به حسن به فأجاب كل بما ظهر له هل يشيب في أويك بويدر كوتوا جاب داوتو. والذي يظهر أن الحسن في نظر التلمذي أعم من الصحيح. أن جاء عبد الرزاق حمزة على شيء. والذي يظهر من ذلك أن الحسن في نظر التلمذي حسن لنظر التلمذي أشتيترا أعمثله صحيح. فيجامعه وينفرد عنه. هنديجاب حسن صحيحه وهنديجار صحيحشنيا. وإنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا يعني هند يجار حسن صحيح هند يجار جن شون وقوايا لباس مقبولة مع إمام مالكة الله وعليه العمل ببلدنا كالله وعليه العمل ببلدنا كابوس صحيح حسنا هل حديثك مالك بون منوتي وعليه العمل ببلدنا بدل لو يتخوي صحيح من حيث السند لبره معمول به ش حسن يعني مقبول الناس يعملون به. أمك. حسن يعني معمول به مقبول معمول به. شن حديث هي صحيح شبلام لم يعمل به. إيشان فينك الدواء؟ لبر لبروا خالف عمل اهل المدينة. في عوج مسألة ليك أصولية لأصول فقه. شون إجماع من هي قياس من هي؟ استصحاب هي؟ بابيك هي اهل فقه اهل أهل المدينة. أهل المدينة هذا إيشان بهذا الشيء شتى كذا اهل أقول كذا لو حديثك بس صحيح نبي جز لي دام مثلي التالت في الشواب يقول الملك في مثلي وعليه العمل ببلدنا وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط يعني أجر حديثك إيش فينا من حديثك أجر مختلفة حديثك صحيح أجر حديثك تكتب صحيح إيش بيك إيش عن كذا إيش عن بوق هناك الزواج لبروة كثير. بحديث كتير كانت معارضة كثير كتير لغيسة ندوة صحيح برام حسنية يعني مقبول ومعمول به لم روى وكان حسن صحيح كأبوة ما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب الأسباب يسميه التلمذي صحيحا فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه وليس عليه العمل لم وطئش الله وليس عليه العمل وكأن غرض الترمذي، مبسوط الترمذي كيا، وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث. ترمذي أويا مبسوط أويا. حديث كان كواكته، يجمع في كتاب بين الأحاديث، وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصح من الصحابة ومن بعده بقول من حديث واه الله حسن صحيح يعني هم صحيحة لروي سند وهم معمل به هالحديث هيك تلميذي حسن وصحيح. صحيح صحيحة من حيث السند وحسنش من حيث العمل به يعني عمل به أما <تصفيق> ننا أما محمد عبد الرزاق خمزق ساعة ننا أبو الله ننا تلميذي لا يملك وعيه. مالك وايا. الله غرضكي ترمذيش مالك وايا مالك حديثه لم وطأ صحيحي شب وليس عليه العمل ليس عليه العمل يعني شين يا صحيح نية. بس لم يعمل به غرضك ترمذيش حمزة وعلى عبد الرزاق حمزه وعلى. وليس عليه العمل وكان غرض ترمذيش ان يجمع في كتابه بين الاحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضل من الصحابة وما هم حديثه صحيحا من حيث الصناعة الحديثية هم سلفه ما دم فيه حسن يعني عمل به ومن بعده فيسمى هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا هذا شيء عملي لا بأن ناوي ناوي حسن سواء صحت أو نزلت عن درجة الصح يعني بعض صحيح بأن ذاته يعني ما حسن يجب. بعد ب بحسن نجفي ما ذنبه صحيح وحسن يعني عمل به وما لم تتأيّد يعني وما لم وما لم تتأيّد بعمل إن هرحديثك شتئد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحّد هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة في بعض شيوخنا ومجالستهم ألا إما بو إمدرأكوات أم بو إمدرأكوات أم أمش إسفة دم أنك دوا لشيء لشيخه كان من كا حديث من لاين والجتوى. بلى من لاهرهم صحيح سلا أويا كحفظ ضيالات أويا كلن نذهب يقلايم أنك دوا أويا ك كانت تد مذيبة حديث يق الله حسن صحيح يان أويا حسن او صحيح يان حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار سند اخر اثنين وسلمت مثلا بعدا شنو بوستين فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح اعلى رتبة عنده من الحسن يعني, يعني حسن صحيح جوده له الحسن بو يعني حسنك هرى وندني والله صحيح يعني اونده قويه اونده بقوته اقوى بس صحيح هو اعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح بلام كم تديش هذا الصحيح اما بحيثيتك راح يتجادل لا, لا لا هين لا نزاوت من اجل حديثك والله حسن صحيح اجل والله باعتبار سندين اقوا لا لا صحيح يعني صحيح لذاته له طريق واحد حديثك صحيح يك طريقيها الرأي صحيح وحديثك يجد طريق نهاه هيك كان صحيح حالا ذاته هيك كان حسن كان اقوى حسن صحيح ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضه اقوى من حكمه على عليه بالصحة مع الحسن يعني اقر حديثك في صحيح بس صحيح حلقه ان حديث صحيح اقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن شنك اقول الله حسن يعني كصحيح. أقول صحيح يعني يقلانيك صحيح بلان اقل حديثك بي صحيح يقلانيك صحيح اما اقريك سنديب تائر باشو بو سلينا موفق بارك الله حكم و صلى الله عليه و محمد